وَأَرِنَا مَنَاسِكَ كَنَبَتْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه بل قد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين